ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَظْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاشِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حتى إذا أثخنتمهم فشدوا المرفق فإنما منن بعدما إنما في داء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لتصروا منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض.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 والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الانعام وال نار مسكن لهم مكا ان هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم